أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم مع القراء صلاح الهاشم محمد عبد الحكيم سعيد ماهر عبد الرحمن شخاشيرو طارق عبد الباصط عبد الصمد والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ صلاح الهاشم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 وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا فَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بَمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدموا رَأَيْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا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 بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا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 قَضب ماَاهُ إلين قَذبَسيير وَهُوَ الذي جعَلَ لَكُم الليلَ لِباسَ وَن النَّ مَسُباتَ وَجَعلًا النهَ شور وَهُوَ الذيأَسَل الراحَبُ شر بَين يدَ ررحمَته وَآ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 وَهُوَ الذي مَ رجَ البَحرَينه عذُّ فُرَنتُ وَهذاَا مِْحُن أُجَ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرزَخَو وَحِجًا مَحجُورَ وَهُوَ الذيذ خَلَقَ مِنْ الْ الم إبَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَدَو وَصِهْرَ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَا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 لما نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا ابرو منيرا وهو الذي جعل الليل جالل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 وَعَيُنٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا